ما فائدة النجوم وما مصادر الرزق في السماء وماذا يمسك بأطراف السماء الدنيا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام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 وجاء ذكر السماء بالإفراد في 120 من هذه الآيات وجاء ذكر السماء بالجمع معرفة وغير معرفة السماوات أو سماوات في 190 آية قرآنية كريمة ومن هذه الآيات ما أورد الكثير من الحقائق العلمية للسماوات كما اكتشفتها علوم الفلك والفيزياء الفلكية في زماننا ولذلك نقول أن استعراض هذه الآيات من أعظم الدلالات لطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق السماوات ومن أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ومن أعظم الشهادات أيضا على نبوة ورسالة النبي الخاتم الذي تلقى هذا القرآن الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ومن هذه الآيات آية البروج التي جاءت في مطلع صورة البروج ونحن نعلم أن القرآن الكريم إذا سما صورة من الصور باسم أمر من أمور هذا الكون أشار ذلك إلى أهمية هذا الأمر وإلى حتمية وجود هذا الأمر لاستقامة الحياة في هذا الكون ليس هذا فقط بل إن الآية القرآنية الكريمة إذا جاءت في صيغة القسم كان هذا من خبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده وحينما نتأمل مطلع صورة البروج ونجد هذا القسم الرباني المبهر بالسماء ذات البروج والآيات القرآنية الكريم عن السماء جاءت بصفات عديدة للسماء منها السماء ذات الحبك منها السماء ذات الرجع وهنا نجد السماء ذات البروج وكل وصف من هذه الصفات اكتشفت علوم الفلك وعلوم الطبيعة الفلكية في نهايات القرن العشرين أنها تحكي عن حقيقة كونية خاصة بالسماء لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطولة من بعد زمن الوحي فما هي هذه البروج التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى والتي أنزل باسمها صورة من صور القرآن الكريم نعرف أن البروج هي تجمعات للنجوم على أفق السماء حينما ينظر إليها من الأرض كلمة برج أصلا تعني القصر أو القلعة أو البناء العظيم الشاهق المرتفع كما تعني الساعة والامتداد العظيم وتعني الإبداع في كل أمر كما تعني الخروج والبروز ولذلك تبرج المرأة إظهار مفاتنها ومحاسنها لغير محارمها والتبرج فعل من ذلك وجاء ذكر البروج في القرآن الكريم في عدد من الآيات القرآنية التي منها قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للماظرين يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بجعله في السماء هذه البروج ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً منيراً ويقول ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج هذه الآيات الثلاث تتحدث عن التجمعات النجمية التي نراها في صفحة السماء حينما ننظر إليها من على سطح أرضنا والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ما هي أهمية البروج؟ حتى يقسم بها ربنا تبارك وتعالى هذا القسم العظيم وحتى يسمي بها صورة من صور القرآن الكريم إذا نظرنا في الصورة التي أمامنا الآن نرى أن أرضنا في وسط السماء الأولى الأرض جاء ذكرها في القديم على أنها مركز الكون ثم ويبدو أن ذلك من بقايا الحق القديم الذي أوحى به ربنا تبارك وتعالى لكثير من أنبيائه ورسله ثم حينما بدأت دراسات الفلكية ولاحظ علماء الفلك بقدراتهم المحدودة أن أرضنا عبارة عن كوكب صغير يدور حول الشمس في ليكون معها غيره من الكواكب المجموعة الشمسية وأن هذه المجموعة عبارة عن نقطة صغيرة في حشد هائل النجوم اسمه مجراتنا فانتهت فكرة مركزية الأرض ولكننا نحن معشر المسلمين نعود مرة أخرى إلى مركزية الأرض لا لأن العلم الكسبي قد وصل إلى هذه الحقيقة ولكن لوجود إشارات عديدة في كتاب الله وفي صنف رسوله صلى الله عليه وسلم تؤكد على ذلك من هذه الآيات المقابلات العديدة في مئات من الآيات القرآنية للأرض مع ضآلة حجمها إلى السماء أو سماوات مع ضخامة أبعادها ثم ذكر بينية بين السماوات والأرض في عشرين آية قرآنية كريمة رب السماوات والأرض وما بينهما هذه البينية تحتم أن تكون الأرض في مركز الكون ليس هذا فقط بل أن هناك آية قرآنية كريمة في سورة الرحمن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 والخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه فإذا اجتمعت أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها لا بد أن تكون الأرض في مركز الكون ويؤكد ذلك أيضا أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ منها قوله الشريف يا معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيال وسط السماء وقوله صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة أتدرون أين البيت المعمور قال الصحابة عليه رضوان الله الله ورسوله أعلم فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك فإذا خرج آخرهم لا يعودون لذلك نرى علماء الفلك رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماء ويضعون دائرة تمثل السماء الدنيا وهذه الدائرة هي دائرة البروج هي دائرة السماء هذه الدائرة تؤكد لنا على أن الأرض في مركز السماء وأن كما أن للأرض خط استواء فللسماء خط استواء أيضا الخط الأصفر الوسطي هذا خط استواء وكما أن للأرض محور دوران يتجه إلى الشمال الحقيقي أو الشمال الجغرافي فللسماء أيضا محور دوران يتجه إلى الشمال وإلى الجنوب والخط الأحمر الذي نراه يعني في وسط الصورة هو دائرة البروج وهي الدائرة التي تظهر فيها حركة الشمس الظاهرية مع خلفية من تجمعات المجوم يعني تدور الأرض حول محورها أمام الشمس تدور من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس مشرقة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب وكذلك البروج تبدو البروج متحركة من حولنا حركة ظاهرية من الشرق إلى الغرب ولذلك نجد أن لكي يحدد العلماء مواقع النجوم لابد لهم من افتراض خط استواء للسماء كخط استواء الأرض وخط خطوط طول وخطوط عرض تقريبا موازية لخطوط الطول والعرض الأرضية وبتقاطع خط الطول وخط العرض يتحدد موقع النجم في أفق السباع. ونحن أعلم أن الشمس لها حركة ظاهرية الحركة الظاهرية ناتجة عن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس وعن جري الأرض في مدار محدد لها حول الشمس هذه الحركة الظاهرية تبدو في كل شهر بخلفية محددة من التجمعات النجمية هذه التجمعات النجمية هي البروج وقد سماها الناس أو سماها العلماء منذ القدم بأشكال هذه التجمعات هذه الأشكال يعني قد لا تكون يعني كما يصفوها الناس من الأرض ولكنها تبدو لنا من على سطح الأرض على هيئة النسر أو الدلو أو الميزان أو غير ذلك من الأشكال وأن هذه الأشكال تحدد شهور السنة لأن كلما ظارت الأرض حول محورها أمام الشمس ظهر للشمس حركة ظاهرية حول الأرض في كل شهر تظهر الشمس بخلفية من تجمعات النجمية على أفق السماء هذه الخلفية هي البروج ونرى في هذه الصورة بعض أشكال التجمعات النجمية وكيف أن القطب الشمالي جعله ربنا تبارك وتعالى علامة مميزة في السماء لأنه فوق قطب الأرض تماما فتبدو كل النجوم تتحرك من حولنا حركة ظاهرية ما عدا القطب الشمالي يبقى مشيرا دائما إلى تجاه الشمال حتى يستفيد أهل الأرض بموقعه في تحديد الاتجاهات الأربع الأصلية يكون على امتداده الجنوب الحقيقي وعمودي عليه يمينا الشرق الحقيقي ويسارا الغرب الحقيقي ولذلك نقول أن القطب الشمالي هو علامة مميزة في صفحة السماء بصلة وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء ليحدد بها الناس الاتجاهات الأصلية الاتجاهات الأربع الأصلية على سطح الأرض وفي صفحة السماء ونرى في الشكل الذي يليه صورة لهذه البروج تجمعات نجمية تبدو لنا من على سطح الأرض بأشكال هندسية معينة وصفتها الحضارات المختلفة بأوصاف وأسماء متعددة ولكن يجمع العلماء الآن على أنها ليست بناء حقيقي للنجوم قد تكون هذه النجوم في مجرات مختلفة وفي تجمعات نجمية مختلفة ولكن لتعاظم أبعادها عنا تبدو لنا من على سطح الأرض في هذه الأشكال الهندسية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة للإنسان ليتابع بها شهور السنة قبل أن يعرف الإنسان أي وسيلة أخرى لمتابعة الزمن ونرى أيضا هذه صورة لتجمعات النجمية من نصف الكرة الشمالي ونرى أيضا تجمعات نجمية من نصف الكرة الجنوبي ونرى كيف أن هذه التجمعات وسيلة من وسائل الرائدة لتعرف الإنسان اولا على السماء وعلى بناء السماء تعرف الإنسان على الزمن بمرور الأرض في مدارها حول الشمس ولتعرف الإنسان على الاتجاهات الأساسية بمعرفته لمواقع النجوم لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني على القسم بمواقع النجوم وهي كما أشرنا نرى في هذا الشكل نرى في وسط هذا الشكل الشمس. ومن حولها الأرض تدور في مدارها ونرى نتيجة لهذه الدورة أن الشمس تبدو لنا طارع علينا من الشرق وغائب عنا في الغرب كما نرى الشمس في كل مرة وفي كل شهر بخلفية من تجامعات النجمية يعني تبدو هذه التجامعات النجمية كلها تتحرك من حولنا حركة ظاهرية فتكون الشمس في كل شهر من شهور بخلفية نجمية معينة هي البرج المحدد لهذا الشهر وطبعا هذه الوسيلة الرائدة لتحديد المواقع في السماء يعني تدل على وحدة البناء من الأرض إلى السماء وهذا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى الذي بنى هذا الكون الذي بنى هذا الكون على ضخامة أبعاده على وثيرة واحدة يعني الأرض كما أنها مكورة فالسماء من حولنا مكورة الأرض كما أنها مبنية من سبع عرضين متطابقة يغلي في الخارج منها الداخل هي محاطة بسبع سماوات متطابقة يغلي في الخارج منها الداخل كما أن الأرض خط استواء فالسماء خط استواء كما أن الأرض محور دوران فالسماء محور دوران كما أن الأرض خطوط طول وخطوط عرض نحدد بها المواقع على سطح الأرض فلسماء كذلك خطوط طول وخطوط عرض يمكن أن نحدد بها مواقع النجوم في صفحة السماء على ضخامة أبعدها. لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى ببروج السماء؟ ولماذا أنزل في محكم كتابه صورة اسمها اسمها صورة البروج؟ طبعا نعلم أن من أهم فوائد هذه البروج للإنسان تحديد المواقع في البر والبحر. الاهتداء بها في ظلمات الليل في البر وفي البحر فقبل أن توجد وسائل الهداية الصنعية التي صنعها الإنسان GPS وغيره من الأجهزة ما كان أمام الإنسان من وسيلة يحدد بها وضعه في ظلمات البر والبحر إلا مواقع النجوم فمواقع النجوم وسيلة رائدة لتحديد الاتجاهات الأساسية وللاهتداء إلى هذه الاتجاهات في ظلومات كل من البر والوحة. نرى في هذا الشكل كما أشرنا من قبل الشمس في الوسط والأرض تدور في مدارها حولها نتيجة لدوران الأرض حول محورها وتشرق علينا الشمس من جهة الشرق وتغرب عنا في جهة الغرب وتبدو السماء تتحرك مع الشمس وتبدو الشمس في كل شهر من الشهور بخلفية نجمية معينة هي البرج المحدد المحدد لهذا الشهر. فأول وسيلة من وسائل أو أول فائدة من فوائد النجوم لاهتداء بها في ظلمات البر والبحر ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ولولا النجم القطبي الذي يبعد عنا 650 وخمسين سنة ضوئية يعني 650 في تسعة ونصف مليون مليون كيلو لولا هذا النجم الذي جعله ربنا تبارك وتعالى فوق محور الأرض تماما تدور كل النجوم ويبقى هو ثابتا ليحدد لنا اتجاه الشمال لولا ذلك ما استطاع الإنسان أن يعرف الاتجاهات الأصلية أبدا وهذا النجم الذي يقدر قطره بمئة مرة قدرا قطر الشمس مئة مرة حتى يبدو لنا واضحا بتباعده عنا رغم تبعده عنا يبدو واضحا على سطح الأرض وتبدو تقدر شدة إضاءته بخمسة آلاف ضعف إشعاع الشمس ولذلك نقول أنه مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس تدور الشمس حركة ظاهرية من الشرق إلى الغرب وتدور قبة السماء حركة ظهرية أيضا مع دوران الشمس ويبقى النجم القطبي ثابتا محددا لنا بالاتجاهات الأصلية ونحن نرى هنا صورة للنجم القطبي في وسط مجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة وهو وسيلة الاهتداء الرئيسية للإنسان في ظلمات البر والبحر طبعا البروج زينة السماء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى فلولا هذه البروج لبدت السماء في ظلمة الليل حالكة السواد قابضة للنفس مضيقة للصدر ولكن جعل ربنا تبارك وتعالى تناثر هذه النجوم زينة للسماء الدنيا وجعلها وسيلة من وسائل الإضاءة غير المباشرة للسماء في ظلمة الليل حتى لا يشعر الناس بالوحشة التي تلازم الظلام الكامل والطمس للنور بشكل أو آخر ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في صورة الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها للناظرين ويقول عز من قائل في صورة الصافات إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب والكواكب أجسام معتمة ولكنها يسقط عليها ضوء النجوم فيتحول إلى نور أبيض صافي يصل لأهل الأرض تماما كما يحدث لنا مع القمر ويقول ربنا تبارك تعالى في سورة فصلت: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العظيم. ويقول في سورة الملك ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فالوظيفة من وظائف البروج أنها زينة لسماء الدنيا بدونها كانت السماء تبدو في الليل حالة ظلام قابضة للشعور يعني تملأ النفس بكثير من الخشية وكثير من الخوف هذه صورة للنجوم في صفحة السماء ونرى في وسط هذا الجمع النجمي تولج نجم جديد متوهج أكثر مما حوله من النجوم هذا الجمال الذي يتراء للإنسان في صفحة السماء في ظلمة الليل ما كان ممكنا له أن يكون دون وجود النجوم ودون وجود هذه التجمعات النجمية المسماه بالبروج. أيضا من وظائف النجوم أنها الله تعالى قب لها رجوما للشياطين. وقل لا يتخيل كثير من الناس كيفية كيف تكون هذه التجمعات النجمية رجوما للشياطين. ولكن يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله العزيز ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ويقول عز من قائل إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب ويعجب بعض الناس لماذا أشار ربنا تبارك وتعالى مرة إلى النجوم ومرة إلى الشهب ومرة إلى الكواكب والعلم الآن يؤكد لنا على أن السماء بنيت كلها من دخان السماء بنيت كلها من الدخان الذي نشأ عن انفجار الجرم الاولي الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله أولا بر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي ويقول عز من قائل ثم استوى إلى سماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طبعا أو كرها قالت اتينا طائعين كل أجرى السماء النجوم المتلألئة الملتهبة المشتعلة التي تصل درجات حرارة قلبها إلى مئة البلايين من درجات ماءوية خلقها ربنا من دخان السماء الكواكب الباردة الساون لها غلاف غازي أو ليس لها لها غلاف مائي أو ليس لها خلقها ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء الأقمار المذنبات الشهب ونعلم أن النجوم تنتهي إلى الكواكب والكواكب تنتهي إلى الشهب والنيازك وكل ذلك يعود مرة أخرى إلى دخان السماء فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى أنه جعل النجوم رجوما للشياطين صحيح جعل الكواكب رجوما للشياطين صحيح جعل الشهب رجوما للشياطين صحيح وهذه الحقيقة لم يدركها العلم الكسبي إلا في النهايات المتأخرة من القرن العشرين وإشارة القرآن الكريم إليها بهذه الدقة الشديدة تشهد لهذا الكتاب العزيز أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية الأهمية الأكبر للنجوم والكواكب وهذه البروج تجمعات النجمية أنها من رزق السماء يعني يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم بعملية الاندماج النووي كافة العناصر التي تحتاجها الحياة على هذه الأرض وفي هذا الكون وهذا من أعظم دلائل طلاقة القدرة هي المبدعة يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى من غاز الإدروجين كل الفلزات التي نعلمها والتي لا نعلمها الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير كل هذا يخلقه ربنا تبارك وتعالى من غاز الإدروجين بعملية الاندماج النووي في داخل النجوم ونحن تأكدنا من ذلك من شمسنا إذا نظرنا إلى الشمس نرى أنها فرن ذري كوني هذا الفرن الذري تحدث في عملية الاندماج النووي باتحاد نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتكون, لتكون نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة هائلة التي تعطي قلب الشمس 15 مليون درجة مئوية وقد تصل إلى 20 مليون درجة مئوية وتعطي لسطح الشمس ستة آلاف درجة مئوية وللسنة اللهب الممتدة منها مليون إلى اثنين مليون درجة مئوية هذه العملية وحدها تشهد للخالق سبحانه وتعالى بثلاقة القدرة وببديع صنع وبأحكام الخلق لأنه لولا هذه الطاقات الناتجة عن التفاعلات النووية في داخل النجوم ما كانت الحياة ممكنة على الأرض على الإطلاق فالطاقة القادمة إلينا من الشمس هي مصدر كل سلسلة الغذاء كل سلسة الطعام التي يحيا عليها النبات والحيوان والإنسان طبعا هذه النجوم بمواقعها وبكتلها وبعلاقاتها ببعضها البعض تمسك بالسموات والأرض تمسك بأطراف هذا البناء العظيم الذي لولاه ما كان ممكنا لهذه الحشود الهائلة من النجوم وتجمعاتها أن تبقى لحظة واحدة ونحن نرى في هذه الصوره علاقة الكواكب بالشمس في مجموعتنا الشمسية نرى الشمس في الوسط ونرى أحد عشر كوكبا يدور كل منها في مدار محدد حول الشمس يربطه بالشمس قوة الجاذبية ويبعده عن الشمس القوة الطاردة المركزية التي اندفع بها اصلا من داخل الشمس او من داخل الجرم الذي بقيت عنه الشمس هذه العلاقات الجاذبية وأضاضها الجاذبية والقوى النابذة المركزية الطاردة المركزية من القوى التي أودعها ربنا تبارك وتعالى صفحة السماء والعلماء الآن يكادون يجمعون على أن الجاذبية الكونية تنتشر في كل الكون من اللبينات الأولية للمادة في نواة الذرة إلى المجرات وتجمعاتها المختلفة كنسيج شديد الإحكام وشديد الانضباط يربط بين هذه الأجرام المترامية في الأطراف في نسيج واحد وفي بناء واحد غاية في الإحكام وغاية في شدة الترابط وقوة التناسك على الرغم من أن كوننا دائم الاتساع دائم التمدد لأن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب احيانا من سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300 ألف كم في الثانية الواحدة وبعض المجرات قيست سرعات تباعدها عنا وتروحت بين 60 ألف كيلومتر في الثانية إلى 272 ألف كيلومتر في الثانية وتتخلق المادة وتتخلق الطاقة لتملأ الأماكن الناتجة عن هذا التوسع في الحال حتى لا يبقى في الكون فراغ لأنه لو كان في الكون فراغ لانهار هذا البناء على ذاته في لحظة واحدة ويرى العلماء في نظرية جديدة أو مفهوم جديد يسمونه مفهوم الخيوط الدقيقة يقولون أن الجاذبية تتحرك في موجات تنتشر في الكون كله من نواة الظرة إلى المجرة وتجمعاتها المختلفة في نسيج غاية في الاتقان وغاية في الإحكام وغاية في شدة الترابط ويقوم بذلك النجوم وتجمعاتها المختلفة التي أحكم ربنا تبارك وتعالى توزيعها في صحة السماء ونرى في شكلين على يسار هذه الصورة جيم ودال تصور للجزء المدرك من سماء الدنيا وحشود النجوم فيه ونرى من هذه الحشود ما يعرف باسم الحائط العظيم أو الجدار العظيم وتقدر النجوم فيه بـ بـ بـ بـ التريليونات من النجوم تجمعها تجمعات منضبطة للغاية في بناء يسميه العلماء الحائط العظيم ومن رأى في يسار الصورة هذه الشكلين جيم وذل شرائح من الجزء المدرك لنا من سماء الدنيا يوضح لنا دقة التجمعات النجمية التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وسمى باسمها صورة البروج صورة البروج وأقسم في مطلع هذه الصورة بالبروج فقال عز من قائل والسماء ذات البروج وندرك الآن قيمة هذا القسم الرباني العظيم لأنه لولا هذه العلاقات الدقيقة المنضبطة بين أجرام السماء ما كان ممكنا ابدا لهذا الكون أن يكون ولولا هذه القوة الخفية التي بثها ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء ما كان ممكنا لهذه الأجرام أن تبقى علاقاتها ثابتة على الرغم من تباعد المجرات بسرعات كاد تقترب من سرعة الضوء لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغدي عن القسم بالسماء ذات البروج ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على جدارة هذا القسم لأنه لولا هذه الحسابات المفرطة في الدقة في حسابات الكتل والأحجام والأبعاد والسرعات والعلاقات والقوى الخفية التي تربط بين هذا كله في وقت تتباعد فيه مجرات عن بعضها بسرعة هائلة لا يكذر على ذلك إلا إله خالق عليم حكيم قدير يشهد له خلقه وتشهد له السماء وتشهد له هذه التجامعات النجمية بالألوهية والربوية والوحدانية فوق كافة خلقه وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرى القوى تمسك بأجرام المختلفة في داخل كل مجرة كما تمسك بالمجرات إلى بعضها البعض في تجمعاتها المختلفة التجمعات المحلية، التجمعات المجرية العظمى، التجمعات المحلية العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك حتى تشمل كافة السماء ونعلم الآن أن جاذبية الأرض يقول العلماء لابد أنها ناتجة عن دوران الأرض حول محورها وأن مغناطيسية الأرض المجال المغناطيسي للأرض ناتج عن دوران لب الأرض السائل حول لبها الصلب الأرض لها كرة ضخمة من الحديد والنيكل في قلبها تصل فيها نسبة الحديد إلى 90% والنيكل إلى 9% وبعض العناصر الخفيفة مثل الكبريت والفسفور والسيليكون حوالي 1% وأنه نتيجة ولها لب سائل يدور حول هذا اللب الصلب فيعمل كعملية الدينامو يولد المجال المغناطيسي للأرض الذي يمسك بأغلفتها المختلفة غلافها المائي والهوائي ويمسك بالأحياء على سطحها بإرادة الله سبحانه وتعالى